أنا لست ممن قال كان أبي. بل قلت للأكوانها نذاء عزم وإصرار ما لا قلب لم يثني قول لذاك وجاء. Det är en dag, det är en dag Det är en dag, det är en dag Det är en dag, här? اسمعهم فذاك انا حر من طليق واثق النبني انا ده انا ده هذه هيات سعاده وجفاء اولى ليس دربي من ورود كان شوكا قاسيا قول الطريق انت عثرت أولاقي من يجود حب أهلي قربهم صفق الصديق لست أنسى أنني عادة وتفعلنا انا ذا انا ذا لا مستحيل يعيقني في الكون لا السلام عليكم أنا حمود الخضر إذا عجبكم الفيديو اعرفون وش تسوون سبسكرايب لايك شير وتشرفت تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي قلتني الاكوان هاناذا